قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تقيموا التَّوْرَاةَ حَتَّى وما التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا رَبِّكُمْ وَلَا إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين